أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله ظلين هل أت O in انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء امورا ولا شكورا ونسقون فيها <تصفيق> كأسا فَهُمْ لُؤْلُؤٌ أَمْ مَنْ خُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ رسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجدنا وسبحه ليلا Wa ma